تَخُذْ هَٰذِهِ بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا تَخُذْ هَٰذِهِ بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ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 وَإ يَرَكُ آيَة لا يؤمنِنُ بِهَا وَإِن يَرَ سَبِيلَ مُشدِ لَا يَتَّخِذُ سَبلَ وَإ يَرَ سَبلَ الغَ سَبِيلَ وَإ يَرَوكُ آيَ لا يُؤمنِ به تروا تبيلا الغي يتخذوه تبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا الذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبقت اعمالهم الذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبقت هل يجزون الا ما كانوا هل يجزون الا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من قليهم مجلاً جسداً له خواء واتخذ قوم موسى من بعده من قليهم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً أرنجو وأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما شفط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاترين